بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب